تالي من يشغل مثل هذا المنصب يحب يعني كثيرين يحبون أن يعرفوا أكثر عنه شوفي حضرك أنا بالنسبة لي يعني من صغري وأنا أحب الموسيقى الهادئة وأميل إلى أن أسمعها في أوقات فراغي كنت أحب أن يعني أي موسيقى كلاسيك يعني أهل الكلاسيك وأحب دائما حتى الأغاني التي فيها شيء من ترقيق العاطفة هذا أنا صغير ده. زي من زمان الحقيقة أنا كنت أحب يعني أحب أسمع بعض الأغاني ومن زمان أثناء الشباب يعني زي ما عشنا في زمان شبابنا مع حلم حافظ ومع فيروز وما لكن الحقيقة الإنسان لما يزداد همومه وتبدأ مشاكله يعني يجد سلوه بقى في إنه يفتح المصحف يدور له على آية تعيد إليه توازنه النفسي أضفت بقى هموم مكتب الإرشاد والمرشدة خلت الـ الـ الـ الـ الوقت أنت عارف أن كنت بتابع برنامجك يمكن كل يوم بالليل م. الآن مش عارف فأنا عايز فرصة أن أنا إيه إحنا اللي جنالك أجمع أول والله <تصفيق> أجمع بعض الحلقات خاصة اللي أنت تناولت فيها بعض القضايا الهامة م. اللي لازم الواحد يشوف رأي الشعب المصري فيما يجري له الآن لأن اللي بيحصل محتاج ناس <تصفيق> يعني بقى لك حالك 20 سنة لم تطح لك الفرصة أنك تروح سينما أو تسمع لا. أغانية أو يعني أه الحقيقة فترة طويلة أصل حرمت فيها من أنا لأ وقت ل للفراغ ال لا يعني هل تنومن من من من الإحساس لا إنه, و... إنه, إنه لا إنه الفنون مثلا ممكن يبقى في شيء يخدهش الدين أو ما أدري ب... يا فندم, أنا يا فندم الله يبتعدي والله اللي, بتف... اللي بتفرج اللي بتفرج على السعيد أول ما يسمع إنه نمرش دلوا عشرين سنة ما, ما يعني ما لا دخلت في السينما هل هذا أمر أبئوني ندخل السينما حرام فأنا حضرتك أن هم أضحك هذا الجملة. أنا أقول.. أنا أفصلت أنت تفرج لك المهمة. لا لا لا لا لا لا لا الفنون ترقق المشاعر. كل الفنون. بس بشرط أن تستخدم الاستخدام النافع للوصول إلى هذه الأهداف السامية. أين هذا الآن؟ حضرك، طب تعالي شوفي ما فيه معدلات المشاكل اللي كانت بتعالج تتعلق بالأفلام الآن وتركيبة أفلام هذه الأيام. أنا بسمع النقد عنها في الجرايد أقول يعني إيه اللي الناس بتفكر فيه دلوقتي ده هل هذا الأمر يحتاج فيها الصالح وفيها فيها معدل الصالح. فيها الصالح طب حضرتك يسألي أهل الفن أنفسهم هل أنت راضين عن اللي يقدم الآن في فنونكم مم. ما بقول حاجة في الصالح طيب. وفي نرجو أهل العقل والحكمة مم. في أي مهنة يعودوا ويشوفوا ما هي الفنون التي نستطيع أن نقدمها لأمنا مصر مم. عشان تنهض مما هي فيه عارف حضرتك لما لما الناس اللي في أوروبا وأمريكا بعد ما بيجزلو مجهود ويتعبوا وينتجوا آخر النهار بيقول لهم على يعني مش الأول. في انا بس لا كان محبا للفنون بشكل ما هو احنا دي. محبين للفنون بس التي ترقق الشعور الله يكرمك احنا نرجو ان تعود الفنون الى اصلها وان يكون عارف حضرتك لما كنا بنقول اناشيد في... واحنا في السجون مم. كنا في السجن بنقول اناشيد وبنعمل حفلات غنائية بس عارف كنا بنستهدف مين المساجين الغلابه اللي مش لاقين حد يرفع عنهم فكنا بنرتفع فوق ألمنا كمسجونين ونقعد نقول لهم هتفرق هتفرق باذن الاله على كانوا مش النشيد اللي كتبته لنا اللي نقولها عشان نخليه يشعر في ده اليأس عنده يؤدي إلى أنه يقتل, يقتل جملاء وانتهت حرمات داخل السجن إنه خلاص يأس من حياته الإخوان كانت وهي داخل السجون كانت حريصة على أن تقدم نموذج يخفف آلام الآخرين يتعدوا آلامهم ليخففوا آلام الآخرين دكتور محمد بديع أنا هنهي لقاء مع حضرتك بثلاث احتمالات هم إجابات لسؤال عن مستقبل الجماعة في الفترة القريمة الحقيقة الاحتمالات دي سيناريوهات هرجع تاني لفكرة الباحثين المنصفين بيرسموها مرة أخرى هناك باحثين بتكونهم الفكري ضد جماعة الإخوان المسلمين وفي باحثين بتكونهم الفكري أيضاً مع جماعة الإخوان أنا برجع للباحثين المحايدين الحقيقة قالك أنه الإخوان المسلمين في الفترة الجامش سيخرجوا من ثلاث سيناريوهات إما عزلة شديدة سببها أن القابضين على الأمور الآن هم من شخصيات فئتهم العمرية والفكرية ربما تعود إلى فترات سابقة يعني ما هماش متعاملين بآليات اليوم أنا بتكلم على مكتب الإرشاد وعلى رأسهم المرشد الاحتمال الثاني هو بيات شتوي طويل الأمد لترتيب البيت من الداخل ما بين الإصلاحيين والمنشقين والمنضمين والشباب والشيوخ السيناريو الثالث هو هدنة مع النظام المصري مش بس لالتقاط الأنفاس ولكن لضمان البقاء خلال السنتين الحاليتين هم سنتين شديدين أنا لا أحب التصنيفات السابقة التجهيز اللي عايز يعرف الإخوان المسلمين يعرف مبادئهم يعرف قيمهم وأخلاقهم يا ما قالوا على الانشقاقات اللي حصلت يام الانتخابات والحمد لله عدت أربعة شهور الأداء فيها كان بشهادة المنصفين أيضا مش حول المسلمين كمان اقري كتابات الدكتور رفيق حبيب عشان تعرفي كيف يكون المنصف حتى من غير المسلمين لما ينظر لجامعة الإخوان المسلمين الأداء اللي موجود الآن بفضل الله سبحانه وتعالى في مكتب الإرشاد بعد الأزمة اللي حصلت الدين خلال أربع شهور أو ثلاث شهور ونص تقريبا تحريك لكل الملفات اللي كانت محل نصيحة وتقديم مقترحات تحسين أداء أرجو أن بس تدونا مهلة ان يكون لنا دور في المرحلة القادمة مم. إحنا بعتنا للدكتور البردعي أعلى معدل تمثيل من الإخوان المسلمين مش بس عضو مكتب الإرشاد رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في البرلمان اللي بيحمل مسئولية خمس مجلس الشعب يعني إحنا مع كل حراك موجود في مصر على أعلى مستوى من التعاون الجزء الأهم بقى عندما تكون مصر هي التي تمد يدها لأبنائها كلنا لازم نمد يا يعني رفض السيناريوهات الثلاثة لما بتقول أنه أنتوا هتبقوا في عزلة دحنا دا دخلين على صيف. بسبب تكوين مكتب الأشاد دلوقتي بيات ولا. بس ولا بس بيات صيفي. بيات صيفي طويل لترتيب البيت من الداخل ولا هدنا لالتقاط الأنفاس مع النظام وخروج المعتقلين من السجن أصل يعني. شل هدنا معناها. آه. عدم القيام بأي نشاط عشان النظام ننضم يزعلش مننا. طيب أضيف أضيف اختيار رابع. آه. يمكنوا إيه. ااا الترقق والحذر وتستنو إيه أقرب السيناريوهات للتنفيذ ومن ثم ترتبوا عليها رد فعلكم. حاول حضرك على حاجة. هو ده الجزء اللي يمكن حضرك اقتربت منه في الجزء السياسي فقط لكن حضرك فيه فين مشروعنا من الخدمة الاجتماعية اللي أنا أعلنت عنه عن محو أمية هنأخذ مشروع لمحو الأمية في مصر نتبناه هنأخذ مشروع لخدمات داخل المجتمع المصري هنأخذ أنشطة للبر والأعمال الخيرية ولتربية الشباب والأشبال والزهرات مش ده خدمة المصر دي مش دي مؤسسات الجماعة بتعمل خدمة المصر ده مشروع لا ينتهي وليس مرتبطا لا بجد ولا بعبيد لكن اللي حضرتك بتقوليه لما هو كان ده بالنص لما كان, لما كان ده هدف الجماعة بالأساس منذ تأسسها في 28 واستمر لفترة لم يختلف أحد عليكم نعم. كنتم تنشرون الدعوة والبر والإصلاح أول مقترن العمل السياسي بالجزء الدعوي <تصفيق> لا لا العمل كان السياسي كان. من زمان كان كان. من أيام الأستاذ البنا وبرضو ترشح للبرلمان لا ما في حاجة ما عمل سياسي طارع عليه السياسة الوصول للسلطة السياسة أنا بقول من دلوقته نحن لا نريد الوصول إلى السلطة نحن نريد السلطة التي تحكم بقيم وأخلاقيات الإسلام لتطبقها على حريات الشعب المصري لينال كل حريته ويبقى إرادته في يده وتعود الإرادة إلى الشعب المصري حقيقة وليس زيفا وتزويرا الجزء اللي يهمنا أمنا مصر دي تنهض بأدنا كلنا من يحكم يتولى هذه المسئولية الله يعينه لأن لكن كلنا لازم نكون يدا واحدة في حمل أمانة أمنا مصر نحن لا ننافس على الرئاسة نحن نقول عايزين انتخابات حرة نزيها عايزين مصر تقف على قدميها لتعود لعصرها السابق في مكانتها اللائقة بها لأننا نسأل دي. الله عن يعينكم كي تقوموا بدوركم سلطة رابعة تحمي مصر من أي تغول لسلطة أخرى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دكتور محمد بديع شكرا على هذا اللقاء وهذا الوقت في فترة حاسمة سياسيا على الأقل بالنسبة لمصر أشكرك يا أشداء وأشكر دريم وأشكر الطاقم الذي شرفني معكم شكرا جزيلا